الحمد لله حمد ا رضي مخلصا من قل ب خالي إلا من ترفت الأحد ا ل ع ل ي الحمد لله ا ل ع ز ي ز القوي خالق الإبكار والعشق جعل ا البحر عال لحم طريد و ك ذ ا ا ل أ ص ب ا ب و ا ل ق ل ؤ ا ل نقي جعل الأرض كفاس لمجت و ح د والسماء مجال ا لكوكب د ر ي وفي ا ل ن ا س ف ا س ق و َّ ت ق ي وفي البهائم ألف و و ح ش ومن الطعام م ر ي ء وهني ومن الطعام م ث ل ف س م ِ ومن المال م ب ا ر ة ونمين ومن المال مهلك م ت غ ي ومن الولد صالح مضيع ومن الولد عاق وشقي حكمت بالغة الفهم ذ ك ي وفتن كل كل غافل َ ع ص ي الحمد لله رب ا ل َ ا ل م ن ع ب د إلا إياه فلا ناقض لما بنى ولا حافظ لما أفنى ولا مانع لما أعتق ولا راض ولما قبر ولما م غ ه ر ولما أخفى و ل ا س ا ت ر ل م ا أ ب د ا ه ولما م ض ل ل من ه د ا ه و ل ا هادي ل من أعمى أنشأ الكون بقدري ت وما ح و ا ه خلق آدم فسوى وأسكنه في ح ر م ق ب و ح م ا ه وأمره كما يشاء و ن ه ى ثم أجر علىه القدر بموافقة ه و ا ه فنزعت ي د ا ل ق ف ر ي ما ك س ا ه ثم تاب عليه و ه د ا ه وحاله ي ن ِ ر من يسعى في مشتهى وترضى بله وكانت السماوات مأوى ف أ ص م ا بمخالفة كما شاء وأعمه وأبعده عن باب رحمته وأشقه وفي قصتهم نبي لمن خالف الله وعصاه ألان الحديد لداود كما كمنه يأمر لابسه من يلقاه فلما ت ت و ر المحراب خصمه فلما تسووا المحراب خصما أظهر ج َ ا ل التوبخ فخصما وظن داود أنما فتن وذهب مغضبا فالتقوا الأوث وأخفا فندم لما واتعينهما جنت يداه فتوضع مستريسا ي ن ا د ي ل م ولا إني كنت من الضالين فاستجابن ونجا أخذ موسى من أمي طفلا وراه فسأقه إلى حجر عدو فرباه وجاد ع ل ي ه بعمل ن ا تحصى وأعفاه م ش ى في البحر و م ب ت ل ت ق د م ه بقدرة من هذا بقدرة الله ملا و وتبعه عدوه فأذروه الغرق وارا حتى إذا قال آمن إذا جبريل بالطين يسد فاء وكان من غاية الشرف موسى ومنتهى أنه خرج ي ل ُ ب نارا فنادى يا موسى إنني إنا ن ي ن ل ل ه بعث حبيبه محمد ا فسأله على ا ل ف ل و ا ل ص ف ا ه وقربه حتى كان قاب و س ي ن وأدناه فأوحى لك لما م أ و ح ا ه ورفعه إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام ومن علية ا ندا ا ه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و َ ع ََ ه ُ ا ل م َ ق ا م َ ا ل م َ ح م ُ و د ف َ ا ل ل َّ ه م َّ ب َ ل ِ غ ه ُ م ن َ ا فَاللَّهُ ر َ ب ي ّ لَا إ ل َ ه س و ا ه ه ل ف ي ا ل و ج و د ك ُ ل ّ ح ق ي ق َ ة إ ل َّ ا إ ي ا ه ف َ ا ل ش َ م س ُ و َ ا ل ب َ د ْ ر م ن أَنْوَارِ ح ك م َ ت ه ِ والبحر والبحر فيض من عطايا فالطي سبحه و ا ل و ح ش م ج د ا والموج ك ب ر ا والحوت نادى والنمل تحت الصخور الصم ق د س ه والنحل يهتف حمد في خلايا والناس يعصون وجهرا ويستوهم والعبد ينسى وربنا ليس ينسى الله ربنا إلهنا فالحمد لله الذي ذلنا عليه بنبيه فعرفنا وشرفنا بالقرآن العظيم وعلمنا وهدانا إلى بابه بتوفيق أودعنا فالحمد لله لا ين لا ينقض أ ل ه الحمد لله لا ينقض أولاه ولا ينفد أخرى فالحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان من خلق الكون و ن ظ م ه وخلق الإنسان و ك و م ه و ت ن الدين وعظمه ورفع البيت وحرمه و ت خ ر ط ج ر وألهمه ورفع النجم وسومه وسَيَرَ السحاب و َ ك َ و م َ ه وَبَعَثَ ا ل ع ُ ب َْ وَرَمَّه وَأَنْزَلَ الكِتَابَ وَأَحْكَمَه وَرَفَعَ ا ل ق م َّ و َ ق َ و م َ ه وَقَدَّرَ ا ل ر ز ْ ق َ و َ ق َ و ن َ ه وَأَنْبَتَ ا ل ْ ر ْ ع َ و َ ل َ و ن َ ه وَزَيَّنَ السَّمَاء أ ب نجم وعونه ن أرسى الأرض بجبال مهمنه أوسى الأرض بجبال مهمنه أجرى, أجرى السحاب برياح معينه أوجد النور وشعشة خلق النمل وفهمه أفي ض ي ا ت م َ في النار وسلمه نادى موسى و َ ك ل م و َ ه َ ب َ ت ل َِْ م َ ا ن م ُ ل ْ ك ُ و َ ف ََ م َ ه ُ أ َْ س َ ل ْ حَبِيبَهُ بِالْحَقِّ و َ ع َ ل م َ ه ُ سُبْحَانَهُ مَا أَعْلَمَكَانَهُ وَأَعْظَمَهُ و َ أ َ ع د ز َ ا ل ْ ق َ ا ن َ ه وَأَكْرَمَهُ مَا أَعْوَمَ ل ُ س َ ه ُ وَأَرْحَمَهُ س ُ ب ْ ح َ ا ن َ ه مِنْ إِلَهٍ عَظِيمٍ حَلِيمٍ رَؤُوفٍ م َ أحلم لا رد و لما قسمه ولا موجدا لما أعدمه لا شريك له ولا إله معه سبحان الله القدير الأجل يغفر الذنوب في هذه الليلة ويعدل ق تنزه البني عن النقص والعلل جباؤ القوي لا يكل ولا يمل بسق الأرض ب ق د ر ت ه م وأوس الجبل ولق السماء والأرض ولم ي س ك ن ا ه م ل لا يعذب عنهم إلذات في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بقدرته و ع د ل لا إله إلا الله ا ل ك ب ي ر المتعالي لا إله إلا الله الذي لا ت ح ج ب رؤيته ظلمات الليل ا ي لا إله إلا الله الذي أ ر س ل جبال ا ل ع و ا ل ي لا إله إلا الله يغفر الذنوب ولا ي ب ا ل ي لا إله إلا الله يغفر الذنوب في هذه الليلة ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلق ى الله وبها نوالي لا إله إلا الله أضحك وأبكى وأمات وأحيا و َ ن َ ل ا ل َ م و َ أ َ ج ر ا ل ََ ا ل ح م د ُ ف ي ا ل ْ خ ر و ة ِ و َ ا ل أ ُ و ل ى و َ ل َ و َ ا ل ح م ْ د ُ ع َ ل ى مَا أ َ ع ط ى و َ م ا ه د َ ى ل َ ه ا ل م آ ل و إ ِ ل َ ي ا ل م ُ ن ت َ ه ى و َ ع َ د َ ا ل م ُ ؤ ْ م ن ي ن َ ج ن ّ ا ت ِ ا ل م َ أ و ى لهم ما يشاؤون في خالدين وعد الله ومن أصلق مِنَ ا ل و ا ل و آ ف ى لهم فيها من الحور عين وعسل ص ف ى لا يكبد ساكنا ولا ي ش ق ا ق ويشرب من حوض النبي ويحنى ويشرب من حوض النبي ويحنى هذا جزاء من أ ع ق ى و ا ت ق ى وأما من طرق وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لهم فيها عذاب شديد لا ي ط و ى يوم يدعون إلى نار جهنم د ع ا ي يوم يسحبون على أجور إلى جهنم وبأس ا ل م ف و ا لهم قعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوة لهم فيها من الحياة والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبس ما قدمت لهم أنفسهم فلبس ما قدمت لهم أنفسهم أ أن ْ سخط الله عليكم و ظ ض ب عليكم وجعلنا ولهم مأوى خ ي ا ل ى خشى و ك َ م َ ن ت َ ك ب َ ر َ ع َ ل ى ر ب ّ ه و َ و ا ل ى ي ا ل ى ن د ا م َ ت ْ مَنْ أ د َ ى ع َ ن أ َ م ْ ر ر َ ب ّ ه و َ و ا ل ى س ُ ب ح ا ن ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي ن َ ا م وَلَا ي م ى س ُ ب ح ا ن ا ل ل ه ا ل َ ي ا ل ْ ح َ ي ا ل ق َ ي و م ا ل َّ ذ ي ل ا ي م و ت ُ و َ ل ا ي َ ب ل ى ا ل ل َ ه ُ م ن َ ه ى هذه حسم كتابك، قل صدق الله ونحن على ما قال ربنا جل ت آلاءه وتقدّست أسمائه وشهدت ب و ح د أن ن ف س أرضه وسمائه و ب ل غ ت أنبيائه من ا ل ش أ د ي ن و َ م َ ج ع ل ن ا ب ه ذ ه ا ل ش َ ا د ِ ع ا م ل ي ن و ب ه ذ ا ا ل ع م ل م خ ل ص ي ن و ب ه ذ ا ا ل ْ إ خ ل ا ص م و ح د ي ن و ب ه ذ ا ا ل ت و ح ي د م ؤ م ن ي ن وبهذا الإيمان محسن وبهذا الإحسان مؤمن وبهذا الإيمان موقن وبهذا ا ل و ث ه ا ي َ ق ي ن م س ت ق ي ي ن وبهذه الطوائف ت معينين ا وبهذا العهد محافظين وبهذا الحفظ مداوين وبهذا الدوام عاملين وبهذا العمل سائلي. ن أنت ص ل ّ و ت س ل ِّ م و ت ب ا ر ك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما ذ ك ر ك ا ل ذاكرون الأبرار وصل على نبينا محمد وعلى آله ما غفل عن ذكر ك الغفلون ا الأشرار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما تعاقب اللين والناع اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله عدد ض ر ا ت العواي والبحار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما ضرب طير وطر اللهم لنا عبادك دم وعبادك بنو إماءك نواصينا ب ي د ك ما ض ف حكمك ما ضمفينا حكمك عدلنا قضاء ل ن ا قضاء ن س أ ل ك َ ا ل ل ه ُ م ر ب ن ا ب ك ل ا س م ه و ل ك ج َ س َ م ي ت ل ب ي ن ف س ك أ و أ ن ت ل و ف ي ك ت ا ب ك أ و ع ل م ت ب ه أ ح د ا م ن خ ل ق ك أ و ا س ت أ س ر ت ف ي ع ل م ا ل غ ي ب ع ن د ك أ َ ن ت ج ع ل ا ل ق ر آ ن ا ل ع و ي م َ ر ض ي ق ُ ل و ب ن ا وَهُم ج ا ل ِ ل ِ ا ل ق ُ ر آ ن ا ل ع ظ ي م َ ر َ ب ِ ي َ ق ُ ل و ب ِ ن ا و َ ن و ر َ ص ُ د ُ و ر ن ا و َ ج َ ل ا ء أ َ ح ز َ ا ن ن ا و َ ذ ه ا ب َ ه ُ م ا ل و م ِ ن َ و َ غ م و م ن ا ف ب ق َ ن ا و ق ا ئ د ب ن ا إ ل َ ى ك وَإلَى ج َ ن جنات َّ ا ت ك َ ج ن َّ ا ل ن ع ي م و َ ا ل ل ه ُ م ا ج ع ل ا ل ق ُ ر آ ن ا ل ع ظ ي م ل َ ن ا ف ي ا ل د ُ ن ي ا ق َ ر و ن ا و َ ف ي ا ل ق َ ب ر م ؤ ن ا وَفِي ا ل ق ي ا م َ ة ِ ش َ ف ي ع ا و ع ل َ ى ا ل ص ر ا ط ن و ر ا وَإِلَى ا ل ج َ ن ّ ة ر ف ي ق ا و َ م ِ ن ا ل ن ِّ م س ت ر و ح ج َ ا ل ا و َ إ ل َ ى ا ل خ ي ر ا ت ك ُ ل ي ّ ا ج َ ن َ و َ إ ِ م ا م ا وَهُم م ج ع ل ا ل ق ر آ ن ل َ ل ع ظ ي م َ ل ِ ق ُ ل و ب ِ ن ا ض ل ا ء و َ ل أ َ ل ص َ ا ل ن ا ج َ ل ا ء و َ ل أ س ق ا م ِ ن ا د َ و ا ء و َ ل أ َ س ْ ق ا م ِ ن ا د َ و ا ء و َ ل ِ د ُ ن ُ و ب ِ ن ا م ُ م ح ِ ص َ و َ ع َ ن ن ا ل م ُ خ ل ِ ص َ اللهم انفعنا وافعنا بما صرفت فيه من الآيات اللهم كفّرني عن السنيات اللهم كفّرني عن السنيات اللهم ه و ل ئ ي عن ل ي ا ا ل س ك ا ر عند ا ل م م ا ت اللهم اجعلنا بالقرآن في ا ل ج ن ا منعمين وعن ا ل ن ي ر مزحذحين وعن النيران مزحذحين وإلى وجهك الكريم نظم ا اللهم عل ب ث ن ا به الحلال وأسكننا به الظلمة و أ س ب غ ف ن ي على من نعم و َ ف َ ا ي ه ع َ ن ا ل ن ّ ق َ م َ اللَّهُمَّ ن َْ ز ُ ق ْ ن َ ا بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ حَلاوةً وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ كَرَامَةً وَبِكُلِّ آيَةٍ س َ ع ا د َ ة ً وَبِكُلِّ سُورَةٍ سَلَامَةً وَبِكُلِّ جُزْءٍ جَزَاءً اللهم ا ن ق ل ن ا بالقرآن من ا ل ن ا ر إلى الجنة ومن البدع إلى السنة ومن الضلال إلى الهدى. ا ومن أفضل الذين الهدى ومن الشقاء وفيه السعادة اللهم اجعلنا لكتابك من ا ل ت ا ع ي ن وجعلنا به إليك في كل أمورنا راضين وجعلنا ا به عنده نعمة من الشاكرين، وجعلنا من عمد البلاء من الصابرين، ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا من من حفظوا القرآن حرمته لما حفظوا، وعظم و ا منزلته لما س م ع و ا و ت ع ذ ب و ا ب آ د ا ب ه لما حضروا. والتزموا حكمه وما سرقو ا وما كرقو أبدا يا أرحم الراحيين الله وهم ا جعلنا الأمتن ث من المعتني ولخطابه من المستمع ولأوامره ونواهيه من ا ل ق ا ض ع ي ن وجعلنا ا دين ب ي كل شؤون ن ا ل ك من الدين. ا ك ب ي ر وجعلنا به في كل شؤوننا لك من الذكر ي ن اللهم اجعلنا ه ل ي ا وامره ونوائي من الخاضعين وجعلنا ا به عند ا ل ج ز ا ء من الفائدين و ل ث و ا ب ه من م الخائبين. و ا ج ع ل ن ا ع ن د خ ت م ا ل ق ر آ ن ِ ن س ع د ا ء ا ل ف ا ئ ز ي و َ ل ل ه م ا ج ع ل ن ا ع ن د خ ت م ك ت ا ب ك م ن ا ل س ع د ا ء ا ل ف ا ئ ز ز ن اللهم نور دموع القرآن العظيم بصائرنا، وهم نور به أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وفتح به قلوبنا، وإشرح به صدورنا، ويسل به أمورنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أبدانا. و َ س ت َ ع م ل ب ه أ و ل ا د ن ا و ََ س ت ع م ل ب ه ب ي و ت ن ا و َ ج ع ل ْ ه ف ي أ س م ا ع ن ا ن و ر ا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيمننا ا نورا وعن شمأنا ا نورا وفي قلوبنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي بيوتنا نورا وفي أولادنا نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة نورا إلهنا حضرنا ختم كتابك ونحن ن ط ي ا ن ا ب ب ا بك ف ن ا تبعنا د عن جنابك فإن باعتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك لا رب لنا س و ا ك فندو. ولا مال كرنا إلا الله فنرجو إلى إلى إلى يا رجال المذنبين يا أمان الخائفين يا ويات ا ل م س ت غ ي ث ي ن يا ك ا ش ف ا ل ق ر ب عن المكروبين يا مؤنس كل وحي يا هادي كل شريف، يا صاحب كل وحيد، يا من جاء كل قائد، يا كاشف كل كربه. إلى ه ن ا نعلم أنك أمرتنا سبعينا ونحنتنا فعصينا، أمرتنا سبعينا ونحنتنا فعصينا. عصيناك بجهلنا وخالفناك بأفعالنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك مستهزئون ولا ب ج ا ه ك مستخفون ولا بنالك متعظون ولكن سوّلتنا أنفسنا أمرا ف ض ر ن ا سكك ا ل م ض خ ي علينا. أمن من عذابك في هذه الليلة ي س ت ن ص ض ن ا وبحب من ن س ت م س ف إن ق ط ع ت حملك عنا سبحانك كفل ويعبد غيرك، أزق و ي ش ت و س ساك. ما أ ص ب ر ك على أذا طلقك ما أعظمك وما أحلمك وما أوفك وما أصبّت تخلق ويبد ر ي ك أ ُ ز و ي ش ك ر ُ س و ا ك ت ت ح ب ب إ ل ي ن ا ب ن ع م ا ئ ك و أ ن ت ا ل و ل ي ُ ن ا و َ ن َ ت َ ب َ ض أ ن ْ ب ا ل م ع ا ص ي و ن ح ن أ ف ض ر ش ي ء إ ل ي ك ك م م ن ا ل ن ع ْ م أ ن ع ن ت ب ه ا ع ل ي ن ا ت ت ح ب ب ب ه ا ا إ ل ي ن ا و َ ك م م ن ا ل م ع ا ص ي ا ق ت ر ف ت ه ا أ ب د ا ن ن ا ن ت ب غ ق ض ب ه ا ع ن ك إلها لو أمرت الأرض و ل ع ت ن ا في بطنها ولو أمرت البحر ولنقطنا في م ع ي ن ه ا كيف ن ع د ب أنت ربنا كيف نضل وأنت ه ا د ا كيف نشأ وأن ترحمنا أ خ ر ت ن ا إلى أ ج ل أ خ ر ت ه وإلى وقت أقتته ولا بد لكل نفس من المر و ر عنك ل و م ن الوقوف بين يديك تذكرنا بأعمالنا و ت ع د علينا أفعالنا حتى إذا أ ن ق ن ا بالدواء و َ أ د ر ك ن ا أ ن ن ا م ِ ن أ ه ل ا ل ن ا ر أ و ل ِ ي ت ن ا و ف ا ن ك و م ن ح ت َ ا ل ب ر ض و ا ن ك و َ ق ل ت ل ن َ ا ل ا ت َ خ ا ف ُ و ا ل ا ت ح ْ ذ َ و ن ف ق د غ َ ف ر ت ل َ ك م ا ل ذ ن ُ و ب َ و ا ل أ َ م و َ ا ل و م ِ ن أ ج ل ِ ك ُ م س َ م ي ت ُ ن ف س ا ل ع َ ز ي ز ا ل و ف ا ع فيا عزيزنا ر ف ا ر يا من و س ع ت رحمته كل شيء نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا في هذه الساعة ا ج م ع ي ا إلهي علمتني م ذ ن ب وأنني م ت ا س ب ولم أدر ي هل ن ا ج ن أنا م ع ا ق ب وما لنا إلا بين أ م ر ي واقفٌ إما معذب وإما بذنب مطالبه وقد سبقت مني ذنوب عظيمة سيات را ماذا تكون العواقب فلا ع ذ ر ع ي وقد أتى النبي فما ف ي ا ت ر ى ما كاتب ابليس غرني ونفسني ومسني منهم اللعوب ولست أدبر ا م ا أتاني رسول ربي فماذا أ ج ي ب إذا سألاني عن الدين وعن الإله وعن النبي المطرب الحبيب، ترى هل أنا في الجواب أخطئ في القول أم بصيب؟ أم هل أنا ناجي اليوم الحساب أم لي في ناره بصيب؟ أم هل أنا ناجي يوم ا ل ق س ا ل أملي في ناره نصيب؟ فيا و ص ا ر الذنوب، يا س د ا ر ا ل ع ل و ب يا مفرج الكروب، يا من هو ل د يا من ق و لكل من دعاه مجيب، جلنا د على رجاء. إلى منك برحمة بعد ألا نخفي بكت عني ي على ذنبي وما لا ق ي ت منك ر لي فيا حسرتي ويا خ ج ل ي إذا ما قال لي ربي أمستحيت ا ي تعصيني فيا حسرتي ويا خ ج ل ي يا حساسي ويا خ ج ي ن ي إذا ما قال لي ربي أمستحيك ا تعصيني ولا تخشى من اللوم والعدبي وتخف الذنب من خ ل ق وتبقى في الهوى ق ر ب ي أمستحيك ا تعصيني ولا تخشى اللوم والعدبي. و ت خ ف ي الذنب من خلقي ودابس الهوى ق ر ب ي ف يا وفاة الروب، يا س ك ا و الأوب، يا مفرج الكروب، يا مفرج الكروب، يا من هو لكل من دعاه مجيد. اجعل حظنا من ليلة العفو والغفران والعطف من النيران والرضى والرضوان ومرافقة حبيبك النبي العدنان واطم جعل حظنا من ليلة العفو والغفران والعطف من النيران والرضى والرضوان ومرافقة حبيبك النبي إلهي العدل إلهي إلهي أنا أ س ي ر ا ل خ ط ا ي ا على باب الكريم ي ق ر ع يخاف ويرجوا ل ف ض ل فالفضل أوسع مطر بأشقال ا ل ذ ن و ب و م ك س ر يرجوك في غفران آفاق ويطمئن ي ر د و ك َ ف ي غ ف ر ا ن ه ا ف َ و َ ي ط م ن ا ف أ َ ن ت َ ا ل إ ح س ا ن و ا ل ج و د و ا ل ع ط ا ء ل ك ا ل م َ ج د و ا ل إ ِ ط ل ا ل و َ ا ل م َ ن ْ أ َ د م َ ع ُ ف ك م م ن ط َ ب ي ح س َ ت َ م س ع َ ن ا ل و ر ا ء و َ ك م م ِ ن ن ع م س َ ت ر َ ى ع َ ل ي ن ا و َ س َ ب ع قالها ف و َ ي ط م ف أ َ ن ْ ت َ ا ل إ ح س ا ن و ا ل ج و د و ا ل ع ط ا ء ل َ ك ا ل م َ ج د و ا ل إ ِ ح ا ل و َ ا ل م َ ن ْ و ج م َ ا ء ُ ف ك م م ن ق ف ض ي ح س َ ت ر ُ ع ل ا ل و ر ا ء َ و ك م م ِ ن ن ع م ت َ ت ر ى ع َ ل ي ن ا و َ ت َ ت ب ع ُ مَنْ ذَا ا ل َّ ذ ي ي ج ا س و َ ك و َ ي ت ق َ ف من الذي يجاسك ا ويستغفر وأنت إ ل ه الخلق ما شئت ت ص ن ع يا من هو ا ل ق د و س لا إله غيره ت ب ا ركث أنت الله الخالق مرضع يا من على العرش ا س ت و ى تبارك تؤثيم تشاء و ت م ن ا وغلقت الأبواب إلا بابك إنقطع الرجاء إلا منك وغلقت الأبواب إلا ب ا ب إنقطع ا ل ج ا ء إلا م ن إنقطع الأمل إلا في الأبواب. يا فرجنا إذا ض ُ ع ِ الأسباب يا أملنا إذا ح ي ي ن بيننا وبين الأهل والأحباب يا أملنا إذا أمحى شبن المكان يا رجاء أنا إذا حمل من الأهل و ا ل و ل ج ا ب يا وجدنا ا إذا حملنا الأهل و ا ل و ل د ا ن يا أملنا إذا أصبحنا في ق ف ر ة ضيقة بين التراب والدنيان يا وجدنا يا أملنا يا وجد أ د ا ر ك ن ا اللهم هنالك برحمتك الواسعة، اللهم جعل الموت خير زائر ننتظره، اللهم جعل القبر خير بيت ن ع م ر اللهم جعل الموت خير زائر ننتظره، اللهم جعل القبر خير بيت ن م ر اللهم كبت قلوبنا ولقينا حجتنا اللهم كبت قلوبنا ولقينا حجتنا وثبت على ا ل ص ا ر ا ت أقدامنا اللهم إنك وعدتنا في شهر رمضان ب ن ي ل ة مباركة أنزلت في القرآن كتنزل فيها الملائكة والروح بإذن وحيم ورحمة، وهم إن كانت ل ي ل ت ن الليلة الموعودة فنحن ب ب ا ب ك واقفون، و ل ع ف و ك متعلمون، ولرحمتك سائلون، و ل م غ ف ر ت ك منتظرون. ولي مغفرتك منتظرون ولي ثوابك مؤمنون ولي ثوابك مؤمنون وفي الفردوس قامرون وفي الفردوس قامرون يا عالم الخفيات يا كاشف البنيات يا ساتي ا ل ل ع و ا يا م د ي ب الدعوات يا ف ا ن ق الصباح والظلمات يا ملا تحجب ي ت ه الظلمات يا ملا تحجب ي ت ه الظلمات يا س ا م ع الأصوات يا كاشف البليات يا وبيع درجات يا وفي ع ل د ر ج ا ت يا من س ك ب ت بين يديك الدموع و ا ل ع ب ر ا ت يا من س ك ب ت بين يديك الدموع و ا ل ع ب ر ا ت يا م ن ر ف ع ت إليك الحاجات وحاجتنا في ل ي ل ت ن ا أن ت ع ت ق من النيران ر ق ا ب ن ا اللهم أ ف م ن ى النيران ر ق ا ب ن ا و ر ق ا ب ا وإنا و ع م آ ت ن ا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اعطف من النيران لرطاب جميع المسلمين اللهم إنا نسألك في ليلتنا المباركة لبركك والجنة اللهم إنا نسألك ل ض ر ك ك والجنة نسألك لبركك والجنة يا رب نسنا للجنة أ ه ل ا وراك إنك الرحيم ا ل ر ح م ن يا رب أنت أ ع ل م بنا منا وأقرب إلىنا من قبل الوليد وأرفع ل ي ن ا من الأمد قصده الوليد د ل م أننا لا طاقة لنا على عذارك ولا صبر لنا على سخطك ولا قوة لنا على نارك فلا قوة لنا على نار النور وظلم. لا ط ا ق د لنا على نار ت س ق ي أهلا حميا م و ت ج ع العظام فيها ر م م ا فنسألك ا ل ل ه م رضوانك والجنة وهم من علينا بالجنة وأكرمنا ب ا ل م غ ف ر ة و َ ه م لَا ت َ ج ْ ع َ ل ْ ن ا م مِنَ الصِّيَامِ الْجُوعَ و َ ا ل ْ ع َ ش وَلَا ت َ ج ْ ع َ ل ْ ن ا ه ُ م ِ ن َ الْقِيَامِ ا ل ت َّ ع ب َ و َ ا ل ن َ ص ْ ب ِ و َ ه م لَا ت َ ج ْ ع َ ل ْ ن ا م ْ مِنَ الصِّيَامِ الْجُوعَ و َ ا ل ْ ع َ ش وَلَا ت َ ج ْ ع َ ل ْ ن ا ه ُ م ِ ن َ الْقِيَامِ ا ل ت َّ ع ب َ و َ ا ل ن َ ص ْ ب اللهم لا تجعلنا خيرا وفجناك و م ن علينا اليوم ب ا ل م غ ا ف ر ة و أ ك ر ب ن ا بالجنة وان علينا ب ا ل م غ ف ر ة وأكلبنا بالجنة يا رب ر ا ك والجنة يا رب ر ا ك ا ل ج ن ة يا رب ر ض ا ك ا ل ج ن ة يا رب ر ا ك والجنة ونعوذ بك من سخطك و النار ونعوذ بك من سخطك و النار اللهم بليجوجو أ َ ن ا إ ذ ا ش و َ ت ْ ج و ْ و َ ق ِ ب و ط و ه اللهم إنك أعلم بنا منا تعلم سرنا وعلانيتنا فقد ا ل ع ذ رنا وتعلم ح ا ج ت ن ا فأعطنا سلنا ؤ وتعلم سرنا وعلانيتنا فجعل ا ذنبنا مغفورا. اللهم إنك تعلم أننا نحبك فجعلنا ا ب ن ا غفورا اللهم إن ا لن ن ب ر ح صلاتنا إلا بذنب م غ ف و ر وثأب ا م ش ف و ر وعمل ص ا ل ح م ق ف و ر وتجراءك لن تبور أتخيبنا و ن ح ن ندك أتودنا و ن ح ن ن ر ج و ك أ ت و ا ف ك أتعذبنا وانت ر ب ن ا أتوافق أتعذبنا وانت راحبنا، أجمعنا في النار مع قوم ع ا د ي ن ا ه م من أجله، أجمعنا في النار مع المجرمين الكافرين. أ ت ح ر ق ن ا بالنار و ت و ح ي د ك في قلوبنا، أتعذبنا وقانك ر في قلوبنا، أ ت و ا ك تعذبنا ورمضان يفارقنا، أ ت و ا ك تعذبنا ورمضان يفارقنا. أتراك ت ع ذ ب ن ا ورمضان يفارقنا أتراك تحرقنا بالنار وحبيبك نبينا أجمعنا بالنار مع الكافرين والقرآن دستنا و ر أتراك ت ع ذ ب ن ا في ختام رمضان إلهنا جاء رمضان وانضب صلا من صلى وقام من قام وصام من صام إلهنا إلهنا ق ب ي ل ك من ق ب ي ك وطرست من ط إلهنا إلهنا ترى من الشهيد من نافن ؤ ا ن ي من السعيد المقبول بصلاة وصوم وقيام و ق ر آ ن ة فنؤني ترى من التعيس الشقي المحروم فنؤني يا ت و ا من السعداء نحن أم من الأشقياء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ظننا لا نشكو وأن تربنا، ظننا لا نضل وأن تهدينا، لا نعذب وأن تربنا، ولا نضل وأن تهدينا، ولا نعذب وأن تراقبنا، إلى أهنا، إلى ه ن ا هذا م ق ا ب العائل ب ك م ي الناس. فالارض أرضك والسماء س م ا ؤ ك و ا ل ع ب ا د ع ب ا د ك بنارك بناء قيامك ت ج ر ب ن ا و ل ر م ت ك سهل فمن ذ ن و ب ن ا أشرف ومن خصوته خلوبنا تبرعنا أقبلك من النار م ض ا ً س ن ح ن ه أنفسنا، أقبلك من الصيام م س ر و ا ن ح ل ه أنفسنا، أ ق ب ك من القيام م س ر و ا س ن ل ه أنفسنا، إن لم تقبلنا فلا ندري أ يأتي علينا رمضان أم لا. إ ل ا م ت ُ ف ِّ ن ن ا ف ل َ ن َ ب ر ع ح م ك ا ن َ ا ح ت س َ د ُ ف ِ ن َ ن ا إ ل ا م ت ر ح م ن ا ف ل ن ت ر ك َ ص ل ا ت ن ا ح َ د ت ر ح م ن ا لا ن ع َ ذ ب و أ ن ت ج ل ي ْ س ا ل ذ ا ك ي ن لا ن ش ف ب و أ َ ن ت أ م ا ن ا ل ْ ا ئ ي ن َ لا ن ُ ل و أ ن ت ض ي ا ّ ا ل م س ت و ي ِ ي ن يا من أجاب د عن ا نوح فانتصر وحملت في كل ك ا ل م ش ه و د أنت خير من سئل وأكرم من أعظ وأجود من جاد أنت رحم من رحم وأنت ع ج و د من ع ق ى وأنت خير من سئل وأنت ححق من أبد ا ل ق ن و ب لك مفضية والسر عندك علانية وجوه ا ل ف ا ي ة مستديرة بوجهك ا ل ب ا ي و ج و ا ل ف ا ي ة مستديرة بوجهك ا ل ي ا ل ب ا ي و ج و ا ل ف ا ي ة مستديرة بوجهك ا ل ب ا ق ي يا ذا الملك والملكوت يا ذا ا ل ح ز ة و ا ل ج ب ر و ت يا ذا المن و لا يمن عليه يا م ن ي ج ي ر و لا ي ج ا ر عليه. ن ش أ ل ك أن تهدي لنا رمضان برضوانك والجنة، وهم يهدينا رمضان برضوانك والجنة، وهم يهدينا رمضان برضوانك والجنة، وهم ن ج ب ر ك سر قلوبنا على فراق رمضان. ل ل ه م م ج ب ك س ر ق ل و ب ن ا ع ل ى س ر ا ق ِ م ْ ا ن ا ل ه ُ م ج ب ك س ر ق ل و ب ِ ن ا ع ل ى س ر ا ق م ْ ا ن ا ل ل ه م م ج ب ك س ر ق ل و ب ن ا ع ل ى ف ر ا ق ر م ْ ض ا ن ا ل ل ه م ا غ ف ر ل م ن ق ص ل َ إ ن ا ل ذ ن م ب ل ن َ ل ا و َ إ ن ا ل ع ف و ل ك ا ل ل ه م إ ن ن ا ظ َ ل م ن َ ا أ ن ف س ن ا غ ل م ً ا ك ث ي ر ا نعلم أنك أمرتنا فأبينا ونحينا ف ع ص ي ن ا خالفناك بأفعالنا وأصيناك بجهلنا ما ع ص ي ن ا ك بعمد ولا بقصد ولكن بجهلنا إ ل هنا ولكننا مع معصيتنا ومع قسوة ق ل و ب ن ا وفسوة ذنوبنا نشهد أن لا إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم وف لنا بكلمة التوحيد ث و ا ف ا ل إ د ر ا ن وحفظنا في ما ب ط ي من الأعمام وبدل سئاتنا حسنات اللهم بكلمة التوحيد بدل همومنا ط ر ج ا اللهم بكلمة التوحيد أدخلنا الجنة و َ ق ُ م ب ك ل م َ ة ا ل ت و ح ي د ا ج م ع ن ا م ع َ ا ل ن ّ ب ي ي ن ا ل ل َ ه ُ م ّ ب ك ل م َ ة ا ل ت و ح ي د ا ج م ع ن ا م ع ح ب ي ب ك ا ل م ص ط ف ى ء ف ي أ َ ع ل َ ى ع ا ل ل َ ه ُ م ّ ب ك ل م َ ة ا ل ت و ح ي د اغفر ل ن ا ش َ و ا ل ف ا ل إ ج ر ا ب و َ ح َ ف ظ ن ا ف ي م َ ا ب ق ي م ن ا ل أ ع م ا ل اللهم بكلمة التوحيد أدخلنا الجنة وأعتق رقابنا من النار وأعتق رقابنا من النار لبست سو ا و ج ا والناس قد و ق د و ا وبدت أشكو إلى م و ل ا ي م ا ج د ه فقلت لا من في كل ن ا ح ي يا م ل ي في كل د ا ئ م ة يا من عليك كش ف ا ل ض ر أ ع ت ذ د أشكو إليك أمورا أنت ت ع ل م ه ا مالي على ح ل ي ص ب ر ولا ج ل د ل وفضدت ي د ي ب ا ل د ل ي إليك م ف ت ط ر ا أ ف ف م د ت ي د ي ب ا ل د ل ي إليك م ف ت ط ر ا و َ ا ل م ل ي ج د ُ ي ج د ُ ا ل ْ م ُ س ل م ِ ا ل م ي ا خ ي ر ل م د ت َ ل ي ن ل ه ك ف ل ا ت ر ه ا ل س ا ر ب ِ خ ا ئ ب ف ب ح ْ ج و د ك َ ر و ي ن م ن ْ ي َ ر ْ د اللَّهُمَّ ر َ ح م َ ة ً ر َ ح َ ا ت ن ا اللهم ا ر ح م ن ل م ط ا م ن ي اللهم رحمد الموقفيين اللهم إن ا عبادك ا ل ض ع ف ا ء الأسراء ا ل أ د ي ن آ اللهم رحم مو... اللهم رحم ج ل موقفنا و ج ل حالنا اللهم ع ز ن ا بالدل بين يديك و غ ن ن ا بالإفطار إ ل ي ك اللهم غ ن ن ا بالإفطار إ ل ي ك و أ ع ز ن ا ب ا ل ذ ل بين يديك اللهم يا من إذا وعد أوفى وإذا و ع د ع ف ا أ د ْ خ ل ع ظ ي م ج ْ ر ُ م ٍ ف ي ع ظ ي م ع ق ك ي ا أ َ ح م ا ل ر ا ح ي ِ ي ا م ن أ ل ب ت ث أ و ل ي ا ء ك ل ب ا س ا ل ع ِ ز ف ق ا م ا ب ع ز ت ك م ت ع َ د ي ن ي ا م ن أ ذ ق ت أ و ل ي ا ء ك ل ِ م ن ا س ا ت ك ف ق ا م ا ب ي ن ي د ي ك م ت م ل ق ي ن أنت ا ل ب ا د ئ بالإحسان قبل المحسنين، أنت الذاكر قبل الذاكن، أنت المعطي من النوال فوق رمال ا ل ع ا ل ف ي ن أنت الكريم قبل قلب القالبين، إلىها إلىها. إذا أصبحنا غلوفا في ب ي ت ك وعلى الكنيك رامة الظفان دعف الملوك أن نزيد لساحتهم فكيف النجور بساحة ا ل ر ح م ن دائما إذا وقف المسلم ب ا ب ا ب ستر القبيح وجاد ب ا ل ح ج ا د إلهنا إلهنا لا تخرجنا من و ل ا ت ن ا إلا وقد غ ط ر ت لنا الذنوب والأساب، اللهم إنا ن لم نخرج من بلوتنا ي ا ن ولا بطر ولا أشرا. خرجنا بفراق وجهك و ر ح م ت ك فأعتق من النيران لقابنا اللهم أعتق من النيران لقابنا ومن علينا بالجنة و أ ك ر م ن ا ب ا ل م غ ف ر ة اللهم إنه لا بد يوم ا من ل ق ا ء إلهنا لا بد يوماً للقاءك نقف فيه بين يديك ننظر عن أ ي ن ي ن ا فلا نرى إلا ما قدمنا وعن شمالنا فلا نرى إلا ما قدمنا وبين أيدينا فلا نرى إلا النارت القاروجنا بأي بأي قدم نقف بين يديك وبأي لسان نتكلم بين يديك وبأي وبأي وجه ننظر إليك وبأي لسان نتكلم بين يديك إن ط ُ ع ت أ ف و ا ل ن ا فلا ج ّ ت لنا نحن المتردّدون في بلائنا نحن المتحيرون في أمورنا. أوبقسنا معاصينا وأهلكتنا خطايانا إ ل ه ن ا هؤلاء ع ب ا د ك جاءوك ش ع ث ا غ ب ر ا ي ر ج و ن رحمتك و ي خ ا ف و ن عذابك جاءوك يرجون رحمتك و ي خ ا ف و ن عذابك. جاؤوك يرجون رحمتك ج ا ؤ و كطالبين أ ف و ك ج ا ء و ك ر ا ي ن ر ح م ت ك ولا بد يوما من لقائك فجعل ا ل ع ذ ر ن ا عندك م ق ب و ل ا و َ ا ج ع ل ذ ن م ب ن ا م غ ف و ر ا و َ ا ج ع ل س ع ي ن ا م ش ك و ر ا و َ ا ج ع ل َْ ا ع ذ ر ا م ق ب و ل ا و َ ا ج ْ ع ل ن م و ع د ن ا م و ع د ا ا ل ج ن َ ة ا ل ل َّ ه ُ م ا ج ع ل م و ع د ن ا ا ل ج َ ن ّ ة ا ل ل ه ُ م إ ن ن ا ن س أ ل ك م ِ ن ك ل خ ي ر س أ ل ك م ن ه ع ب د ك و َ ن ب ي ّ ك س ي د ن ا م ح م د ونعوذ بك من كل شر ا س ت ع ا ن ك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من الخير كله عادل و آ ا د ه ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت من أعلم؟ ونعود بك من الشد ف ل ه عادل و آ ج ل ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت م أعلم؟ اللهم أعطهم من الخير فما يرجون وصرف عن هذا الجمع من ا ل ش ر فما ي ح ذ ر و ن اللهم أنت على هذا الجمع رحمة ت غ ن ا بأعمر ا ل م ن سوات اللهم أنزل عليهم رحمة لا شقاء بعدها اللهم يا فارج الهم يا ك ا ش ف الغم يا مجيب دعوة المطلين رحمة ن ج ي ا والآخرة ورحيمهما أنزل علينا رحمة ت غ ن ن ا بها عن رحمة من س و ا ك اللهم اللهم اجعل الخير رزقنا في الدنيا ع ن د عند ك ب ر س ن ا اللهم اجعل الخير رزقنا في الدنيا ع ن د ا عند ك ب ر س ن ا اللهم لا تكلنا إلى غ ي ر ك اللهم اكتنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن منفوك ا اللهم يا واحد يا أحد يا ص ر د يا صمد نسألك يا واحد يا أحد يا ف يا صمد يا من لم يكن له ولد يا من لم يا من لم يكن له ولد ويا من لم يكن له كف واحد نسألك أن ت ط ه رقوبنا من النفاق وعملنا من النياء وألسنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم وقتن أنا من قوتكما تبلغنا به جنتك اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائبا ل د ن ي ا اللهم م ت ع ن ا بأسنا م ا ئ وأدرائنا وقوتنا ا ما أحيتنا ي وجعل ا ذلك وارث منا وجعل ا كرنا على من ظلمنا ونصنا ا ر على من عادنا ا ولا تجعل المصيبة ناتج منا ن ولا تجعل الدنيا أكبر هم ن ا ولا مبلغ ع ل م ن ا ولا تسايق علينا بذنوبنا ملا يقافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم إنك أ م ر ت ن ا بالتحب بإليك بعشق ملكت ا م أين ا ن ن ا وأنت أولى بذلك فأعتق رضابنا اللهم إنك أمرتنا بالعفو إلى من أساء إلينا وأنت أولى بالتوظّر علينا ف ا ع ف عنا وغفر لنا ورحمنا اللهم إنك أمرتنا بالصدق على ف ق ر ا ر ن ا وأنت أولى ب ا ل م ن منا ت ف ض ق ع ل ي ن ا الليل بالعفو والغفران والرحمن ع الميراد والنجاة من الميراد وموافقة حبيبك النبي العز نال اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك الشفاء والعافية ل م ر ض ى المسلمين. اللهم اشفهم الشفاء لا ي و ا د ه س ق م ا اللهم عبدلهم صحة خيرا من صحاتهم وعافية خيرا من عافيتهم. اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك الرحمة. م ت َ ا ل م و ت ا ل م س ل ي ن وهم أنزل على موتان الرحمه والسرور، والضياء والنور. اللهم إن منا ب ا ئ ن ا وأمّاتنا من كان معنا في رمضان ا ل م ا ض ي وهم الوهم لا ن تحت أضباط ا ل ث ر ى وهم في وحش وهم في حاجة إلى رحمتك كانوا مع نفير ا م ض ا ن جاء رمضان وهم في رحمتك اللهم ا وصلهم ورحمهم ا فاتقوا ف ل ل ه فكنوا و ه م ع ا ت ه م و ا ع ف و ع ن ه م و َ ق ُ ا ر ه م و ا ل ح َ م ْ د و ه م ع ا ت ه م و ا ع ف و ع ه م و ه م ا أ ك ر ل م ن ل ك م و ه م ا ب َ و ْ س ك م ي ه م و ه م ب ع ك ي ن َ و م و ب ي ن م ك م ا ب ا ع ِ ي ن ا ل م ش ر ق و ا ن م غ ر ب ا ل ل ه م ن ا ر ح م آ ب ا ر ن ا و ا م َ غ ْ ر ِ ب ا ل ل َ م و ا ت ُ اللهم اللهم أحسن إليهم كما ربنا و ص غ ا ر اللهم أحسن إليهم كما ربنا صراط وجعل نوائ t بحبوح ا ل ج ن ت ي رحموا في لهم ورحمهم وعافهم وأخذ عندهم وأكرم ن ز لهم و ب ا ع د بينهم وبين خطاياهم كما ب ا ع د ت بين المشق و ا ل م غ و ر ب اللهم ن ق ت م ن الجنوب و ا ل خ ط ا ي ا كما ي ن ق ق ا ل ث و ب الأبيض من الدنس اللهم نجح أولاد المسلمين اللهم حفظ نساء المسلمين من السفور والمدوس ومن التشبه ب ا ل م ل ا ع ي الكافرين، اللهم دين شباب المسلمين ب ا ل ط ا ع ة والإيمان، اللهم دين فتيات المسلمين بالعفة والحياء والحجاب. اللهم حص فتيات المسلمين بأزواج طيبين صالحين اللهم حص شباب المسلمين بزوجات طيبات صالحات اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ف ر و د المسلمين اللهم أصلح أولاد المسلمين اللهم أصلح أولاد المسلمين ا ل ل ه ُ م ا م ح ف ظ ه م م ن ا ل ف ت ن و ا ل ز ي ر و ا ل ش َ ط ي ا خ ي ر ا ل ح ا ف ظ ي ن أ و ا ل ل ه ُ م ف ي ه ذ ه ا ل ل ج ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ي ا م ن ذ ل ا ل ك ت ا ب ي ا م د ر ي ا ل س ح ا ب ي ا ه ا د م ا ل أ ح ز ا ب يا من لا يهدم جنبه ولا يخلف واده إن اليهود قد ظلموا وقالوا من أشد منا قوة فأرنا في اليهود ومن شيعهم ا آية من آيات ق ض ت ء ك وهم أرنا في اليهود وأشيائهم آية من آيات ق ُ د ر ت ك ا و َ ه ُ م ا ح س َ د م ع د م ا و َ ت ُ ل ه م ب د د ا و ل ا ت ُ ق ط م ن ه م ْ ح د ا ا و َ ه ُ م خ ا ل ف َ ي ن ك ل م ت ه م و َ ش د ت ش م ل ه م و ف ر َ ت ج م ع ه م و َ ج ع ل ا ل د ا ر ة ع ل ي ه م اللهم نصر أهلنا المستضعفين ب ف ل س ط ي ن اللهم ا ر ض ط على قلوبهم حتى يكونوا مؤمنين اللهم عظم على ملذهاذ وعظم عود أهل ا ل ز ي ر والعناد وانشر رحمتك على البلاد وعلى العباد. اللهم احفظ البلاد ا ل م س ل ا م ي ة من م ك ر الماكرين اللهم اجعل ت ب ي ر ه م تدميرهم اللهم اجعل مكرهم في نحرهم اللهم احفظ المسلمين في م ش ا ر ق الأرض و م غ ا ر ب ه ا اللهم اجعل خ د م ت ن ا خ د م ا مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها اللهم أ ن ز ل من بركاتها على أهل الدور في ديارهم وعلى أهل القبور في قبورهم. اللهم إن قضيت في سابق علمك أن تجمعنا. أن تجمع ن ا في رمضان القادم فبارك لنا فيه وهم إن قضيت في سابق علمك أن تجمع ن ا في رمضان القادم فبارك لنا فيه وإن قضيت بقصع آجالنا فأوسع الخلاص على من خلفنا وأوسع الرحمة على مودانا وجعل موعدنا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 اللهم ولا ت ن س ي ا ذكرك ولا تولنا غ ي ر ك ولا ت م ن ن ا مكرك ولا ترفع عنا ش ت ر ك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم جعلنا نعبدك في الدين ما بعد رمضان كما في رمضان اللهم لا ت ن س ي ا ذكرك بعد رمضان اللهم اجعلنا نعبدك بعث رمضان كما في رمضان ولا تنسنا ذكرك ولا ت ن ى غ ي ر ك و ل ي ن ا بدين الإيمان وألبسنا لبات التقوى وذينا بدين الإيمان وألبسنا لبات التقوى اللهم ز ي ن ا ب ز ي ن الإيمان وألبسنا لبات التقوى ا ل ل ه وهم كبلنا جميعا حجّة مبرورة قبل الموت وتوبة النصوح قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وشهادة ص ا د ق عند الموت وجنة وراحة و ن ع م ا بعد الموت وقبلنا لذة النظر إلى وجه الكين وقبلنا لذة ن َ ا ل م و ن َ و ج ِ ك ا ل ك ر ي م ا ل ل ه ُ م َ ا س ع د ن ا ب ت ق و ا ك و ا ج ع ل ن ا ن ع ب د ك ك ا أ ن ن ا ن ر ا ك و م َ ت ع ن ا ب ر ؤ ي َ ا ك و ح ش ر ن ا م ع َ ن ب ي ّ ك َ و م ص ط ف ا اللهم جاز عن ا نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد ا خير ما جازت به نبيا ن عن أمته ورسول ا عن رسالته وعن دعوته. اللهم اجعلنا بينا يوم القيامة أ و ج ه نليل وبعثه م اللهم المقام المحمود ورزقنا شفاعةه وأوردن حوضه واستنا من كأسه شربة هني أ ت ا ل ن ض ظ م َ ب ع د َ أ ب د ا و َ ا ج م ع ن ا ج م ي ع ا ع ل ى ح و ض ن ب ي ن ا و ل ا ت ج ع ل ن ا ب ي ن ا ع ن ا م ع ر ض ا و َ ل ا م ل ي ا ا ل ل ه ُ م ا غ ف ر ل ح ا ض ر ن ا و غ ا ئ ب ن ا و َ ذ ك ر ن ا و َ أ ن ث ا ن َ ا و ح ي ن ا و َ م ي ت ن ا و َ غ ف ر ل ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت و ا ل م س ل م ي ن و ا ل م م المسلمات الأحياء منهم والأموات الحمد لله الذي لم يتخذ و ل د ا ولم يكن له ش ر ي ا في الملك ولم يكن له ولم ذ ل و ك ب ر ه تكبرا ي اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن ج م ر ت ن ا ب د ع ا ئ ك ووعدنا إجابتك فهذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك ا ل ت ك ل ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي م العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك ا ل ل ه م وبحمدك نشهد أن لا نتوفيك ون.